وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَإِذ قَالَمُ سَالِقَوْمِهِذ كُرُون نِعَمَّتَ اللَّهِ عَلَكُم إِذْ أَ جَكُم مِن آالِِ فِ لِذأَنْ جَكُم مِنْ آالِفٍ العَونَ يَسُمُونَكُمْ سُ أَل فرعون يسومونكم سوء العذَابِ وَيُذَبِّحونَ أَبِنَا أَكُمْ وَيَسْتَحيونَ نِسَكُمْ وَفيِي ذَلِكُم بَل أُمِّ رَبِّكُم عظيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَذِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ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 وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتَ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِى اللّٰهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدّونَ عََّ كََ يَعبُدُ أَبَأُنَ فَتُونَ بِسُُ الْطَانِ مُبين قَالَتْ لَم رُسُلُهُم إِ نَحْنُ إِلَّا بَشَرُم مِثْلُكُمْ وَلََّ اللهَّه يَمُّ عَلَ مَي شَاءُ مِن, من بَادِ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 وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۚ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا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 وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا على شَيْءٍ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 كُنْتُ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ ما بمصْرِخكُم وَمَا أَتُم بِمُصْخيةَ إِكَفَتُ بِمَا أَشَكتُ مُونِ مِ قَْ إِ الظَّالِ مِينَ لَم معذاابُ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 وَيُم فِقُومِمَّا رَزَكُناهُ صِ الرَّ وَعَانَةَم مِن قَابِلِأَ يَأتِ يَ يَومُ اللابَ يُوم فِيهِ وَلَا خِلَ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 إِنَّ الظَّالِمِينَ كَانُوا مُكْفَرِينَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجَنِّبْنِي وبني أن نعبد رَبِّ إِنَّهُ أضلَّ النَّكْثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَ فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن سَيِّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا رَبَّنَا لِيُطِيعُوا الصَّلَاةَ فاجْعَلِ الْأَفْئِدَةَ مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ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 رَبِّ جَعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ رَبَّنَ اغْفِرْنِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ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 وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل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 وَقَ مَكَرُوا مَكْرَهُم وَعِدَ اللهَّهِ مَكُرهُم وَإِن كَانَ مَكُرُهُم للتَزُول مِنْهجِبالَال فَلَا تَحسَبًَا اللهَّه مُخُلِّ فَعادِهِ رُسُلَ إِ اللهَّه عزيز ظُتِ قم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 ليجزي الله كُلَّ نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو